وَإِناسْتَو صَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَلَيكُم نصْرُ إِللاا على قَوْمِم بَيْنَكُم وَبَينَهُمّ فَاقَ واللَّهُ بِماَا تَععمللُونَ بَصز وََّذِينَ كَثَرُوا بَعضُهُمْ أَودُ ضَاءْ بعض illa taf'aluhu takunfitna fil ardi wa fasad kabir walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladhina awa wa nasaru لَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ